وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرٌّ مَذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً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 وََّذِي تَوَّ كِذَرَهُ مِنْهُمْ لَ عَذاابُ عَظِيم لَ ل إِذ سَمِعَتُمُهُ ظََّ الْمُؤمنِنونَ وَمُؤمِنَاتُ بِأَافُسِهِمْ خَيرَُ وَقالوا وَقالَاوا هذاَا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 وَتَحْسَبونَهُ هَينَ وَهُوَ عِدَ اللهَّهِ عظيم وَلَ ل إِذ سَمِعْتُمُوه قُلْلتُمَّا يَكُ لناَا أن تَكََّمَ بِهذَا سُببحانكَ هذا بُتان عظيم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 يَوْمَ إِذْ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ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 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جوبيهن ولا, ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهم او ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني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 وَآتُهُمْ مَِّ لِلهِ الذي آتَكُمْ وَلَا تُكْرِه فَتَياتاتِكُمْ على البِغَِ إن أَرَدَنَتَ حَّنَ لتَبَتَغُوا للتَبَتَغُواعَرَضَ الْ الحيةِ الدُّنْيَا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 فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي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 إن الله على كل شيء قبير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولائك هم الفائزون واقسم بالله جهد ايمانهم لان امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون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 وَلَا يُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَيُطِيعُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ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 مِن قَبْلِ صَلاتِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاتِ العِشاءِ فَلَا عَوْرَاتَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا على أَنْفُسِكُمْ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 أَل إِ لِلههِ مَا فيِي السَّموَاتِ وَالْأَرض قَدْ يَعلملَُ مَا أَن تُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَا يُْرجَعونَ إلَيْهِ فَيُونَِّأُهُم بِمَا عَمِلُ وَلَّهُ بِكُلِّ شيءَيْئ عَليِيم